لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَالِيَةً هَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنظُودٍ مسومة عند رَبِّكَ وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ارَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 ان نفعل في اموالنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنير